الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والترعم ودع نستكمل بعون الله تعالى وتوفيقه شرح كتاب الصلاة المختصر الشيخ علي بن إسحاق في فقه إمام مالك إمام دار نجد منتهى بنا الكلام إلى صلاة الجمعة تلك الصلاة العظيمة التي لها في هذا الدين مكانة كبيرة عند الله عز وجل ولها في الفقه احكام راسعة تناولها الفقهاء بالتفصيل في كتبهم والمصنف رحمه الله عقد الكلام لهذه عن هذه الصلاة وما يتعلق بها من احكام بعد ان فرغ من الكلام عن صلاة المساء والنعروف ابناءنا الطلاب ان يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه فيه, فيه خلق الله عز وجل آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه تقوم الساعة وفيه نظر والساقة وفي هذا اليوم العظيم ساعة إجابة إذا دعل عبد فيها ربه سبحانه وتعالى بدعائي ووافق هذا الدعاء تلك الساعة استجاب الله عز وجل لهم في كتاب الله العزيز سورة كاملة باسم سورة الجمعة تكريم من الله تعالى لهذا اليوم وتكريم لتلك الصلاة ويوم الجمعة هو يوم العيد الاسبوعي للمسلمين الذي يجتمعون فيه في مسجد او في بيت من بيوت الله عز وجل يرون شعائرهم للناس صرقا وغربا والجمعة شأنها شأن ذقية الصلوات لها حكم وشروط وسنع وأركان ومنذوبات ولكن يشجر بنا أن نتكلم قبل أن نشرع في شرح كلام المصنف أن نتكلم عن تعريف الجمعة واشتقاقه فنقول وبالله التوفيق إن الجمعة اشتقة من الجمع نظر لاجتماع الناس فيها وكان اسم هذا اليوم الجويل يوم العروبة من الإعراض الذي هو التحسير كان تزيين الناس فيه قال تعالى في صورة الواقعة عربا أترابا أي محسنات لبعولتهم وقد جمعت أسماء الجمعة أسماء الأسبوع في الجاهلية الأولى على التطبيل ذكا بيوم الأحد في القول القائل: أؤمن أن أعيش وإن يومي بأول أو بأهون أو جبار أو التالي جبار فإن يفتني فمؤنس أو عروبة أو شبار أو سيار يومها يوم الغروبة ويوم الجمال هذا اليوم أمر الجميع الأمم بتفضيله وتعظيمه ولكن عدل عنه اليهود كما ست وعدل عنه النهارة إلى الحجر نصدق ذلك ناروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حبيب الشريف قال نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بيد ان كل امة اوتيت الكتابة من قبلناه اوتيناه من بعده ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدان الله له فالناس لنا فيه تبعنا اليهود غدا والنصارى بعد غدا ولا خلافة في المذهب او ولا خلافة عند جمهور العلماء ان صلاة الجمعة ترضعين بنعمة ان الله عز وجل قد فوجبها على كل مسلم مكلف مستوفي لشروتها التي سيبت الحديث عنها الله تعالى قال في كتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة يوم الجمعة تسعى إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعن لكم تفيحون فإذا رأوا تجارة أو لهوة فضوا إليها وتركوا كقائما قل ما عند الله طير من الله ومن التجارة والله خير وراز يطير صلى الله ورازم اما الاحاديث ابناءها الطلاب التي وردت في فض الجمعة وهي كثيرة فقد روح عن ابي مغيرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكثرات ما بينهن اذا اجتنبت الكبابة ورؤية عبد الرحمن بن أعرش أنه سمع أبا مريرة رضي الله عنه يقول خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منه روي عن سيدنا سلمان الفارثين رضي الله عنه وأرضاه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسر رجل يوم جمعتي ويتطهر واستطاع من طمر ويدهن من دونه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصف اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخر وحين نأتي الكلام عن شروط الجمعة يشير الى ان هناك صزم رجوب الجمعة وهناك شرط حق هناك شروط وجود وصححه نعم هذا هو التقسيم المعهود عند المالكيه ولكن الامام القرافي رحمه الله تعالى عليه قال ان شروط الجمع على قسمين شروط وجود لا يجب على المكلف تحصيلها وهذا هو شرط الوجود حيث وقع ذلك في الشرع وشروط اداء يجب على المكلف تحصيلها وشروط الوجود على قسمين شروط في الشحة والوجود فقط هذه هذه ثلاثة, ثلاثة اقصى ويراحت ان المصنف رحمه الله لم يذهب الى تلك التفزئة في الشروط بل اطلاقها واتدأ رحمه الله بالكلام عن شرط الوقت فقال رحمه الله فصل شرط الجمعة وطول كلها من خطبتي وقت الظهر للغروب وهن ان ادرك ركعة من العصر وصححة او لا ورويت عليهما باستيطان بلدي او اقصاص لا خيام المصنف تناول في هذا المقطع من النص تناول شرطي الشرط الاول شرط الوقت والشرط الثاني شرط الاقام فبالنسبة لشرط طرق المصنف رحمه الله للجمعة انتقى هي والقطة في وقت الظهر وسبق لنا في المواقيت الكلام عن وقت الظهر وان اوله يبدأ من زوال الشمس من كبل السناء وينتهي بغروب الشمس على التقسيمات التي سبق ذكرها من اختيار او ضرور نحن جاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها اذا زالت الشمس والنقل متواتر عنه في ذلك وعليني فعل السلف الصالح رضوان الله تعالى عنه وبناء على ذلك لو أن الإنسان خطب الجمعة قبل الوحط ثم صلها في وقتها أو أوقع الخطبتها في الوقت والصلاة خارج الوقت لم تصح. ولما كان أول وقت الظهري فيه اتفاق وبالتالي في وقت الجمعة أيضا اتفاق لكن الخلاف وقع في آخر الوحط الإمام الخرش رحمه الله وعيره من الفقهاء يرى أنه لم يختلف لأن أولا زوال الشمس وإن المشهور في المذهب امتداد للغروب مثل ما قال المشهور هذا هو مذهب المزوال وقبل الإصفران وهذا إذا أخرها الإمام والناس لعذر من الاعذار أو اتفق على ذلك المصنف رحمه الله يشير إلى الخلاف في امتداد الوقت بقوله بل إن أدرك ركعة من العصر وصبحها أو لا منعني هل يمتد وقت الجمعة للغروب ووجب إقامة الإمام لها محل ذلك إن خطب وصلىها وأدرك بعدها ركعة من العصر وإلا صلىها ظهرا وسقط وجوب الجمعة عنهم أو لا يشترك إدراك شيء من العصر قبل الغروب بل حينما أدرك الخطبة وفعلها قبله وجبت كما هو ظاهر الله وحقيقة المسألة فيها قولة القول الاول مروي في سنا عيسى وصححه القاضي عياد قال وهو اصحه واشبه بلواية ابن قاسم عن نافع وعليه فلا يراد بقول المصنف من الغروم لا يراد من الحقيقة فالقول الثاني رواه مضرب عن الإمام مالك رحمه الله هو نحن الخلاف في القولين حيث كانت العصر عليهم لكن لو قدموا العصر ناسين للجمعة فإن المتفق عليه في المذهب أن وقت الجمعة ينتهي بالغد. ولعل القول الاول هو الاقرب للعمل ان شاء الله عز وجل لان الوقت اذا ضاق اختصت به الاخير فلا فرضنا انه لن يبقى لنا الا القدر الذي تؤدى فيه الجمعة بالفترة فقط ولم يبقى وقت لاذاك ركع من صلاة العصر فهذا يعني او يفيد ان وقت الجمعة قد فات واذا فات وقتها ادير ظهر ولم نقضي الجمعة تختلف في مسألة القضاء عن بقية الصلاة فمن المعلوم ان الوقت اذا ضاق اختص العمل بالاخير ومن المعلوم كذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث وقت قدم هذا الحديث في موقف من ادرك ركعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر الادلة ابناءنا الطلاب على وقت الجمعة هي نفس الادلة المتقدمة في وقت صلاة الظهر والجمعة هي ظلم وانما سقطت الركعتان لتعذر الخطبة ويزاد على نتقدم فيما يختص الجمعة ما عن أنس رضي الله عنه وعطاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس روي كذلك عن سلمة من اكوى عن ابيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفيح الشرطي الثاني من شروط الجمعة وشرط الاقامة او الاستيطان بنعنى العزم على الاقامة عالمية التقييد ولا تكثينية الاقامة ولو اوطان بنعنى ان يكون في قرية يستوطنوها او بلدا او اقصاصا او عششا او نحو ذلك كما تسمى في بعض البلدان يمكنهم الثروط فيها والمثوى فيها ويستغنوا عن غيره لكن يوكم السفن على سبيل المثال لا يتمكن من ذلك عالبا ولا يشترط في النذب ان يكون مصرا يعني لا يشترط ان يكون بلد كبيرا او مدينة كبيرا بل القرى كذلك تسلي صلاة الجمعة ماذا بيمكن فيها مدومة الخواء واستمعهم عن غيره المعنى ان هم يستطيع ان يتنيزوا بين الناس لانهم قرية لهم مكانتهم ولهم مضعون ومن هنا فالجمعة لا تجب على البدو الروحي المصنف رحمه الله نص على نكل الجمعة عن اهل الخيام مطلقة سواء بقى قليلت من القيام هنا القيام العرقية يعني ما يشمنا في عرق الناس خيمة سواء كانت انسيار او صوت او وبر او شعر اه لا المرادة لخيم اللغوية لان هنا في كلام لغوي في معنى الخيمة المصنف رحمه الله اطلق الكلام على كل انواع الخيام. بأنها لا تجزئ فيها صلاة الجمعة والتالي وردو الرحل لا يصلون للجمعة إلا إذا كان لهم خيام وبيوت بجانب الخيام يستقرون بالبيوت ويستعملون الخيام استعمالا بسيطا فالوضع هنا يختلف من شروط الجمعة أيضا شرط المسجد أو الجانب هذا الشرط الحقيقة يعني المالكية يتكلمون عنه بتفصيل مواسط و ينبغي ان يعلم مساعدة ذلك الاعتكاف ان ما تكلموا عنه في اشتراك المسجد على كيفيات معينة في صلاة الجمعة هو نفس المسجد الذي يصفه الاعتكاف عند المالكية على نحو ما سيأتي في بروس الاعتكاد وصوت المسجد تشار اليه المشنط وإلى ما يتعلق به من احكام في النص الثالث قال رحمه الله وبجامعي مبنيين والجمعة للعتيق وإن تأخر أداء لذي بناء خط وفي اشتراط سقفه وقصد تأبيبها, تأبيبها به وإقامة القنس تردد وصحت برهبته وطرق متصلة إن ضاق أو اتصلت الصفوق لا إن انتفل فبيت القناديل وسقفه ودار وحانوت الامام الحطاب الروعي صاحب نواهب الجديد يشترط او يقول ان ما فيش اشكال في المذهب في اشتراط هذا الشرط لا يحكي عن بعض المالكية ان المزجد شرطه متفق عليه ولا يؤثر تيش لا فعا احد الا شيء وشيء تأوله بعض الناس عن الامام المالك رحمه الله لكن المالكية كما اشارنا يتوسع في هذا الشرط يغفر في المسجد شبوك كبيرا منها ما ورد في كلام المصنف ومنها ما ذكره غيره المصنف رحمه الله اشترط في المسجد ان يكون مسجدا جامعا يعني مسجدا كبيرا يصطغل جماعة يخرج بذلك الزوايا الصغار التي تكسع بجدة المصنف وان يكون المسجد مبنيا يعني ما يطلق عليه بناء من جدار او جدران وسقف ان يكون بناؤه متحداً لا متفرقًا لا يزيد عدد المساجد على المشروع حتى ولو في مصر يعني ان يكون مسجد واحد يتصل صلاه الجمعة فلا تصل الجمعة في مصر صلاح في مسجدين ولو فعل ذلك تكون الصلاه للمسجد العتيق وهو اقدم مسجد أو أول مسجد في القبله لا تدر العلامه ذات الشروط ان يكون البناء بناء المسجد على متوسط بناء اهل القرية يعني بناء معتاد في لأهل البلد كي بناء بناء من الجروس لأهل الأخصاص فلا تصح لهم في براحي حجر بأحجار مثلا يعني يدير منطقة كده أو يربيعوا منطقة بالأحجار ويقول تصدر تكون مسجد ويمني على المسجد أن يكون مساويا لبناء البلد أو أعلى لا أدنى أو لا أقل من بناء البلد يقوم مكان كبير للمسجد العتيق او الجامع العتيق هو يعد اول مسجد في القرية او في المدينة او اكبر مسجد المصنف رحمه الله يقول ان لو تعددت المساجد لو تعددت الجماعات فان الجمعة الصحيحة هي جمعة الجامع العتيق الذي سليت فيه قبل عين. حتى سواء سبقة بالفعل ايضا لو كان الامام في الجديد اللي على وعن غير يعني لو كان الإمام يصلي في المسجد الجديد على المسجد العتيق أو دون المسجد العتيق. ومعنى هذا فيما يرى في المذة أن الجمعات لا تتعدد في مصر الواحد أو في المدينة واحدة أو في القرية الواحد فإن له أن يصلوا في, في مسجد واحد. فإن صلت جماعة من هذا المسجد وجماعة أخرى في مسجد آخر فالجمعة تحتسب إلى عتية لأن المساجد وإن تعددت أيام النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن الجمعة لم تكن تصلى إلى في المسجد النبوي والجمعة سميت جمعة لاجتماع الناس إليها على هذه الكيكية الواسعة والحقيقة أنه يعلق على المالكية في هذا الأمر بأن الآن في العصر الثالي لا يمكن أن نصلي جميع الناس أن نصلي جميع الناس في المسجد الواسع الكثير من مدن العالم حتى القرى الصغيرة اتسعت رقعة الباب الإسلامية والحمد لله وتعذبت المدن ولغت المساجد في المدينة الوحيدة البيئات في القرية الوحيدة العشرات ولم يزل عمل الناس القديم والحبيب على تعديل الجمعة في البلد الواحد وانا نعلم على وجه الارض مثلا مسجدا يمكن ان يتسع لقرية يمكن ان يتسع لأهل القرية جميعا لو انهم اتوا للصلاة فانت اذا رأيت الناس هم يملؤون بيوت الله عز وجل الله ظن ان الناس جميعهم يصلون في الشارع ووجدت في نفس التوقيت الذي تؤدى في صراحة الجمعة في نفس التوقيت جمعا كثير من الناس لا يصلون لغانت ان هؤلاء لا يصلون يعني ابناء نظام ان المسجد تعبد المسجد وعدم تعبده من النسائل اللي المالكية تكلموا فيها فيما يختص بعصرين اما في العصر خيالي فلا يصبح هذا الامر المسجد تتعلق به احكام المصنف رحمه الله اشار بيانه فمن بين هذه الاحكام مثلا ان المسجد المبني بناء خفيف لا يبدن ان تشتروني لكم عبد لان كما قلنا ان هما يرون ان المسجد يكون بناء وان المتوصل بناء القرية او اعلى منه كذلك وقع في المذهب تردد في اشترط سقف المسجد عن اشترط ان يكون مسكوفا ام لا ف... طب... من الخلاف ذلك وتفرع على هذا الخلاف انه اذا كان مسقوطا وهريد هل تتلعنه سقط المازلين يعني السقف شرط ابتداء او شرط ابتداء دولي الحقيقة ان كثير من الشراء مثل القرش والخطاب لم يشربوا شرط السقف هذا لا ابتداء ولا لوم قالوا الاتفاق العلماء على ان المجلد القرام كان فضاء حول التعب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة وما بعدها وكانت الجنعة تقامت ولم يذكر ان احدا من الصحابة ان ترى اقامة الجمعة في مسجد غير المسكوم ونجد الامر اضاحا فنقول ان هناك مساجد كبيرة في اجزاء او بلاد العالم الاسلامي بدون سحر او يعني اجزاء كبيرة منها بدون سحر لوصحنا المسجد على سبيل المثال المكشوب وتجد ذلك في مصر والشام وبلاد المغرب والعراق وغيرها من المساجد ولم نعلم ان احدا افتع بان عدم الصلاة هذا المكان لا سيما مع عدد كثر او مع كثرة عدد المصلين فاشتراف الملكية او من بعد الشراع هذا الشرط له وجه ان شاء الله تعالى في مسألة السق ايضا وقع تردد مثل مذهب اشتراف تقبيل الجمعة في هذا المسجد وعدم تقبيل بمعنى ان يكون عزم من الجهة او من الحاكم او من الامير على ان كل هذا المسجد هو مسجد الجمعة فقط إلى الأبد وليس بنية نقلها يعني ما يتمشي نية الجمعة فيها نية مؤقتة هناك من يشترط هذا الشرط الشرط التأبيب وهناك من لم يشترط هذا الشرط وقالوا ان محل الشرط قصر التأبيب عند القاربين به حيث نقلت الجمعة من مسجد إلى أرض لكن ان قيمته لابتجاه فالشرط ان لا يقصد التأبيب ارضاء وقعت ايضا في المذهب في اشتراط في شرط يتعلب المجلس هل يشترط في المسجد حتى تتحقق فيه المسؤوليه للجمعه انه يكون في صلاه الجمعه او لا يشترط يعني لو كان المسجد مخصص للجمعه فقط ولا تصلني لقيه الصلوات الخمسه فما المشكله في ذلك بعض العلماء اشترط ذلك وبعض العلماء لم يشترط الامام الباجر رحمه الله يذهب لان هذا شرط وأن الناس لو أصيبوا بنا يمنعهم من الجامع لعذر مألم بهم لم تصق لهم الجمعة في غيره إلا أن يحكم لهم الإمام بتقن الجامع وتنتقن الجمع إليه ابن رشد رحمه الله يوافق الباجي مرة في بعض كتبه ويخالفه مرة أخرى في البعض الآخر ويقول إن الجمعة أقيمت في مسجد كرتبة في مسجد أبي عثمان دون أن تنقل إلى الجمعة على التأبيل والعلماء متوافرون على ذلك من غير قال ولو نقل الإمام جمعة في جمعة من الجمعة من المسجد الجامع لمسجد من المساجد بلا عفو كانت الصلاة مجزئة المسائل التي تناولها المالكية فيما تعرضت في الشراط السقف والانتقال وعدن الانتقال كما سمعنا ابناء رقلاق هي من المسائل اللي ترددوا فيها من مصنف أشار إلى وجود التردد فيها لكن هي قصبة ما نعلم لم يارد فيها نص صريح بأن هذه الشروط موجودة في المساجد أول ما هو المساجد الجمعة في الرهبة في رهبة المسجد اللي هي الرهبة المكان الأرض الواسع المحيط في المسجد أو ساحة المسجد أو صحبه اللي تسمى رهبة وتسمى رهبة بفتح الراء وبضمنها العلماء لهم ثلاث في مسألة بقولها في المسجد بعدم يقولوا ان الجمعة فيها تصحي الجمعة تصحي في رحلة هذه المساجد وتصحي في الطرق المتصلة للنسجد لكن ينبغي ان يقيد بذلك بقيم اقضيق على الناس فلما انطلع المسجد فالجمعة تصحي في الطرق والرحلة كان ينبغي ان تكون الصدود في نفسها متصلة وذي هذا للمقتدل وليس للإمام فلا تصح له ولا له ولن تصحي الجمعة في اماكن معينة في المسجد مثل المكتبة بيت السقاية، بيت القناديل، المخزن، حانوت المجاور للمسجد، الدار المجاورة للمسجد، صحت المسجد، وبيت القناديل هو المكان المعد للسرج والعذاء للمسجد المالكية لا يرون صحة الصلاة في هذه الأماكن إلا لعبد الدين، إلا لعبد الدين. وإن كانوا يرون، وإن كان المصلح أطلق. يعني كلام يصنع فيه الطاعة لا يتعلق بضيط او بعدم التجديد وقالوا ان من صلى في تلك الاماكن ولو مع معضيط لا تسكنه صارت الجمعة سواء كان المؤزن او غيره ويفهم منه ان فيه هناك في بعض المساجد تلك اسمنا لكة المبلغين اللي هو المسنع او المبلغ اللي يرفع صوته لدوليه صوت الامام من الخلف ايضا طلحق بها رجلات ويفرق ما بين الصدق والطرق لان الطرق المتصلة يتصل على الارض المسجد اما الصدف غير متصل على الارض المسجد لكن بمعنى الطلاب المساجد اليوم جرت العادة فيها في البلاد الاسلامية على انه منات من المساجد المتعددة الطوابق من يصلي الإمام في الدور الأول ويصلي جديد الناس الطوابق متعددة والمسجد حرم نفسه متعددة للتوابق والملكية مثل ما يرى. صحة الجمعة في هذه الاماكن او صحتها لا يرون أيضاً, ايضا من خطن يتعلق باعتكاب نمضي مع الشروط فنجد شرط الجمعة والخطرة شرط الجماعة والخطرة شرط الجماعة والخطرة تكلم عنه المسلم رحمه الله على الناحو التالي قال وبجماعة تتقر به القرية بلا حد اولا وإلا فتجود باثني عشرة باقين لسلامها بإمام مقيم إلا القليفة يمر بطرية جمعة ولا تجب عليه وبغيرها تفسد عليه وعليه وبكونه الطاقب إلا لعذر فوجب انطواره لعذر قرب على الأصحب وبخطبتين قبل الصلاة مما تسميه العرب خطبة تحضرهما الجماعة واستقبله غير الصف الاول وفي وجوب قيامه لهما ترقب الجماعة شرط في الجمع المعنى ان يكون في جمع من الناس يصلف ان تتقرر من القرية تستعمل به وتأمن به ويمكنهم المثوى او البطاقية السيطة وشكاء يمكنهم الدافع عن ان يصل في هذه يختلف بالحسب الانتهاب ان يعني كثرة القوت والفقن وقلتها لها حد بعيد لا ولا ثلاثين ولا عشر ولا عشرين ومتى وجد تلك الجماعة في القرية واجب حضير انقام الجمعة الجمعة على انها لا تختص بالنسبة انها تقص ايضا في القرى مدام تي جماعة هو الحديث المعروف عن ابن عباس رضي الله عنه في الطريق انه قال اول جمعات الجمعات تعرف الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس القيص يعني قرية القرى عري وذي يعتبر اول جمعة ااا قيمة خالص في هذه المنطقة من المنطقة هذه في ذلك الوقت كانت قرية صغيرة ولم تكن مدينة كبيرة. بس هل الجمعة؟ يشترك فيها عدد معين إلا أنه عاد وقال إنها تبزي بثنى عجرة شخص والخلاف عدد الجمعة خلاف طويب في المذهب المالكي في بقية المدارة والإمامة بن حجر العسقلاني رحمه الله وهو يتكلم عن عدد الجمعة في الشرط السلطة البخاري عدد من الأقوال أو ذكر من الأقوال ما يصل إلى خمسة عشر قولا وقال ما فيها إنها تصدق بالواحد هناك من قال بثلاثة اثنين مع ثلاثة مع ايمان هناك من قال باثناشر هناك من قال باربعين هناك من قال بأكثر بأعقل يعني الخلافة المسألة الواسعة المصنف رحمه الله مسترد حضور الجماعة المذكور في ان الجماعة الاولى وليس كل الجماعة بنعمى وجود الجماعة في قرية شرط لإقامة اول جماعة بعد ذلك يعني الجمعة الثانية والثالثة والأمامة فلاها من الجمعة بعد ذلك المصنف يبزئوها بثني عشر شخص وهنا ألفت النظر إلى مسألة هامة جدا بعض يرسمع خطأ عند الملكية أقول إن الملكية مسألة ومن الجمعة اثناشة هو إن المسألة ليس على هذا النحو بالضبط لكن المصنف رحمه الله يقول إن لو جمعها أنشعوا قرية معينة أو تقروا في قرية معينة ان صالح عددهم او ان صالحة كثرتهم لان يكونوا الجماعة يقوم بحماية انفسهم وحماية القرية ان صالحوا لذلك واجبت عليهم الجمعة بغض النظر عن كم من اللي يصلي منهم في ذلك القدر فيما بعد المستنزيل الجماعة او المستنزيل يكفي ان تكون اثنى عشرة صخصا تنعقل بين الجمعة وقمنا عن الكلام المصنف هذا الشرط في للبداية العدد يعني العدد كم العدد؟ المكيين لهم دليل على مسألة الاثنين عشر الحديث المعروف عن سؤال جابه من عبد الله رضي الله عنه ورضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة فجاءت عير ميشاني فانفتى الناس إليها حتى لم يبقى الا الاثنين عشر رجلا فنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهون انطردوا إليها وتركوك قائما قلنا عند الله خير من النهو من الكتار الله خير الرازقي الحديث الملكي يستدل به على الاثناشر لكن هو في دليل على صحة الاثناشر ولكن لا ينفي ما عدا ذلك من العدد لا الكلة ولا الكتب الأقل من ذلك نسكوت علي يشترط في يوم الجمعة أن يكون مقيما يعني لهذا شرطه ايضا شرط الامام هو كون الامام مقيم المعنى ان المسافر في الجمعة لا تصفح امامته عند المصنف الا فعل واحده الو الخليف لو الخليف مر في اسناء السفر بقرية وصلى منه الجمعة وهي حناد ليست عليه واجبة لكون مسافر وحناد التصفح الصلاة له وله لان بالنسبة للخليفة البلاد كلها وطن بالنسبة له يعتبر مصغول عنها جميعا يعني إنما القرآن ولم يكون المدونة وليس على الإمام مساجد الجمعة إلا أن ينزل لقرية من عمله تجده فيها الجمعة يجمع أو يجمع بإذنه لأن الإمام اذا نزل لقرية من عمله تجد فيها الجمعة لا ينبغي له إن واسق الجمعة ان يصلها خلف عامله ولكن يجمع بإذنه ومنعه من غيره لكن لو الإمام مر في القرية من غير قرة الجمعة يعني مرة على منطقة لا تقام فيها الجمعة لا تقام فيها الجمعة لسبب من صرعي كما تقدم ذكره فأراض عهنوه أن يصلي به الجمعة وصلىها به جهلا أنه يصلي ومن واثقه يرون أن هذه الجمعة فاسدة وعنى أن على أصحابها عادتها أربع رتعات وهنا المرات طبعا بالخليفة من له الحكم والصلاة أو من له الإمامة يعني أمامك المستميل وليس إمامك ومعنى قول المصنف وبغيرها تبصد عليه وعليه ان يحكي عن الامام ان اذا جاهل الامام المسافر التجمع بأهل القرية لا يجب تان جمعة ولا تعتبر له زمعة لاه لاه ولا لمن صلى خلقه وليعين مسترق في الامام ان يكون هو خطيب الجود هذا الشرط يؤكد عليه المصنف ان يكون الامام هو الخطيب الا اذا لم يعذر من الاعذار فهي هذه الحالة الاستقلق على الصلاة شخص بعض استجنالهم ان النبي عليه صلاته والسلام لن يعرف عنه او يعهد عنه انه استخلف على خطوة ميجرد على ويترتب على ذلك انه يجب انتظار الانام اذا طرع عليه عذر ينعه من مواصلة الصلاة وكان يمكن ان يزال ذلك العذر قريبا هل نأخذ مثلا ان الانام بدأ في خطوة حصل له نعفره او تذكر انه جنب عشر الى الطنب الانتظار حتى يرتسل او يتوقع عليه ان ينتظروا على الاسخ في المجال في مقابل الاسخ انه يستخلق من يتم بهم الفتبة ولا ينتظر انه ما مدسوك له تفصيل طيب في مسألة الانتظار وعدم الانتظار عند قول النار عند قول المصنف واجب انتظاره لعذر الطب قال ايو الغرض ان ذلك العذر قرأ بعد في الفتبة سواء كان قبل ثمانية او بعدها اما لو قصر العذر قبل الشروع فيها فانه ينتظر الى ان يبقى لدخول وقت العصر ما يسع القطبة والجمعة ثم يصلون الجمعة هذا اذا امكنه الجمعة بدونه اما اذا كانوا لا يمكنهم الجمعة بدونه انه فانه ينتظر الى ان يبقى يقدر ما يصلون فيه الظهر ثم يقوم صلاة الظهر انتذاره في اخر الوقت المخطر قبل ان نغادر هذه المسألة ان يلفت النظر الى ما يعتاده كثير من الناس انه يصلي الجمعة يخطو الجمعة ويترق غيره للصلاة بلا عذر من الاعذار لو ان المالكية لو انه اخذ برأي المالكية في ذلك فان ذلك لا يصل في بعض البلاد يجعلون الامام وظيفة المقصورة إيمان الناس ويجعلون القربة لغير من العلماء في بعض البلد خذ نجما بين من ذي الطين تجعل الإيمان وسط الطين وهذا يختلف بحسب أرض كل بلد أو بحسب ما وصف عليه من القديس لذلك ذلك الوقت من شرط الجمعة ايضا شرط الخطبة الخطبة شرط في صلاة الجمعة الخطبة نعرفها في يوم الجمعة قبل الصلاة وفي العيد تكون بعد الصلاة ومعنى خطوة الجمعة انها تكون خطبتين وتكون مما تسمي العرب خطبة ومرد بها الكلام المسهول الذي ليس بنظم ولا نثر ولا شعر من نحو جانب الخطبة يعني اجتمل على القرآن وعظ وتكشير وتكشير وتخدير وترغيب وترهيب ونحو جانب بعض المحققين يقول ان الخطبة عند العرب تطلق على ما يقال في حافل من الكلام الذي ينبغى على امر مهم لديه والمرسل لمصلحه تعود عليه الفانيه او ماليه وان لم يكن في وعظه اصلا فضلا عن التقدير او التكشير او القران النوتي والان من العرب يقول ان اقدر قدر ان يحمد الله او يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويحذر ويوجه ويقرأ فيها المشهور والمشهور إن مورد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مستحب ننذر قيام وننذر ثناء على الله وصلاة على النبي وأمر بقوة ودعاء بمعفر وقراءة شيء من القرآن ومن العناية التي شرط فيها ان تشتمل على الصلاة على النبي ولكن الراجح في مذهب مالك عدم وجود لصفة صفّة النبي عليه الصلاة والسلام المعروفة كانت تشتمل على كل هذه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الحمد لله نعمل ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور ونفسنا ونسيئات أعملنا من يهدي إلاه فلا مضل له ومن يضمن فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده, وحدة لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد ورسوله أفصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ون يطع الله على رسوله ون يعصي ما لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا نصدك الحاجة معروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام هي بإجتمال على الأمر والسلام والخلاة وقراءة القرآن والأمر التقوى ونحن ذلك ونأخذ طائفة من الأحكام التي تتعلق لفهم أولا أو الفهم الأول أن المطبطين تخضرون الجماعة بالنسبة وان واجب عليهم الاصغاء يعني الشنط هذا يتعلق بالاثناشر اللي يصنق قشر ديه قبل فترة لابد هؤلاء الاثناشر يحضروا الخطوة من اولين الى اخرين ويحضروا الصلاة من اولين الى اخرين لكن هو مطلوب من كل الناس انها تحضر الخطوة لان الخطوة عبارة عن تذكير ووعظ كما قلنا فينبغي على الانسان ان يراعي ذلك ولو في فالخطوة واجب. حديث سعيد بن أنس من توضأ أحسن الوضوء ثم اتى الجمعة استمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادته ثلاثة ايام ولم نصل حصة فقد لها اليوم النووي رحمه الله عند تناوله للحديث للشرط يقول فيه أن الحديث استحباب وتحسين الوضوء وتحسين الاتيان به ثلاثة وذلك الأعضاء وإن قراءة الغرة والتعديل وتقديم الميان والاتيان بسنهم مشهورة وفيه أن التناقل قبل خروج الإمام يوم الجمعة مستحب والنهي عن مس الحصى وغيره من أنواع العادة في حالة الطقس من الأمور المتعلقة بالخطبة أيضا استقبال الإمام للناس في الخطبة يعني لا يعط لهم من خلف غارين من جانبي واستقبال الناس له. ماذا في وخيط السبوط مع الصف الاول ان هذا الصف الاول قد يصعب عليه ذلك جسوسا لو كان الصف الاول قريب من المحرار الدين. ومن الاستقبال حتى ولو كان الانسان في جانب المسجد يعني يستدر ليتجه بوجه نحو الامام يقول الامام رحمه الله السنة ان يستقبل الناس الامامة يوم الجمعة وهو يتكلم وعليه جمهور الفقهاء وعمل الناس وذلك ان الامام قد ترك استقبال القبلة واستقبلهم بوجهه ليكون ذلك ابلغ في وعظه واكمل في احضار افهامه تعليم ان يستقبلوه اجاهه الله وطاعه واقبالا على كلامه ورغبه استقباله هو اذا قام يخطب قال ابن حبيب لا يلزم استقبال الامام من لا يسمعه ولا من لا يراه من داخل المسجد القاعذ والمستقبل كما قلنا ان يلتفتوا اليهن واسار الدليل المعروف على مشروعية استقبال الجماعة للإمام الرحيم هو حديث علي بن ثابت عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام عن المنبر استقبلا وصحى يظن وفي وجوه مسألة التركض المسنف وقع فيها أو أشار لها اللي هو التركض في وجود قيام الإمام فبعض الناس قالوا أن وجود قيام الإمام بعضهم قالوا أنه سنة ومن هذا من هنا وقع التردد في النزل والذي قالوا بالسنية قالوا أنه انخطب جالسا صحة وأساء لكن المعهود أن القطبة من قيام إلا لعجر كما نعلم ودلنا عن القيام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يخطب قائما تول حياته حديث سيدنا جبره المتقدم في قصة العير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو قائما فجاءت عير من الشام فانتقل الناس إليها حديث جابر بن سمره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطو قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطو قائما من إن ادعىت انه كان يخطو جالسا فقد كذبت يعني يقوم في خطوه اولى يجلس جلسه استراحه خطوه الثانيه بين الخطوتين ثم يقوم في الخطوه حتى يولي قطبة والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان يفعل هذا هذا يوثير للدوام والاستمرارية لما نيجي نتكلم عن حكمة مشروعية القطبة وهذه لم يتكلم عن مصنف رحمه الله ولم يشير له نقول ان القطبة هي في القصة تكون مقام ركعتين في الصلاة يعني هي الجمعة ركعتين صلاة صلاة والخطبة نطار ركعقين قتعناها بين الصلاة والذور والخطبة فيها وعظ للمسلين وترقيق القلوب وتذكير من ترغيب وترهيب وتحذير وتبشير ونحو ذلك والخطبة كذلك هي تجتمل على بيان أمور وتعليمات والأشوالات للمسلين يعني الخطبة عبارة عن مدرسة اسبوعية الموسم يتنقى فيها دروس العلمي الخطبة أيضا ويظهر من مظاهر علاء شرع الله عز وجل وكبليمه والقطبة تريد بين الناس التعالف والاجتناع والمحدأ ما بين المسلمين والقطبة احيانا او كثير من الاحيان يتناول فيها القطير قضايا هامة تخص الامة قضايا تقص عزة الامة وتخص العلل التي وقعت فيها الامة والادوية التي تتداوى بها تلك العلل القطبة اغناءنا الطلاب لها مكانتهم كبيرة في نفوس السامعين ولهذا ينبغي على الناس ان يحرصوا على سماء كثير من المسلمين اليوم يقعون في خطأ كبير بينما ينصرفون او يضلون في بيوتهم الى ان يوشك الامام ان يفرغ من الخطبة او الى ان يقيم المؤذن للصلاة ويحضرون الى المسجد فاتهم بذلك خير كثير يقول الإمام القراشي رحمه الله تعالى عليه لما كانت الفؤول تصدأ بالغفلة والخطيئة كما يصل الحديث اقتضت الفكمة الإلهية جلاء كل أسبوع بالمواعد والاجتماع ليطعث الغنيل بالفقير والقوي والضعيف والصالح بغيره ولذلك أمر باجتماع أمل الآفاق في الحج في العمر مرة والاجتماع في الصلوات المطلوبة عند فعلها وبالاجتماع ايضا في صلاة الجمعة مرة في اسبوع كما قلنا الجمعة نيعيه المسلمين اسبوعي نمضي بعد ذلك الى الكلام عن شروط وجوب الجمعة اللي هي الخمسة شروط السابقة الي سنك تكلم هنا عن شروط عن شروط الصحة خمسة تكلم عن شروط وجوب وهي خمسة ايضا هي التكليف والفرية والذكورة والفروم من الاعذاء والاستيطار قال رحمه الله ونزمت المتلفة الحرة الذكر بلا عذر المتوطنة وإن بقرية مائية بك فرسخ من المنار كأن أدرك المسافر النداء قبله أو صلى الغور ثم قدمت أو ظلع أو زال عذر لا بالإقامة إلا تبعات. إلا هذه الشروط في العمود العمو النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حديثة بنورا رضي الله عنه يقول إن أدخل صلاة على المنافقين صلاة الإشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي لرجال معهم حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وحديث أبي بغير والذي نفسي بيدي فقد هممت ان امر بحطر في اختطط ثم فيؤذن لها ثم امر رجلا فيأم الناس ثم اخالف الى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم والذي نفسه يجب لو يعلم أحدهم أنه يجب عرقا عرقا سمينا أو مرماتين حسنتين وشهد العشاء إلا حديث في الجماعة بسرعة العين يكون في حديث ينص عن الجمعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن النومة لقوم يتخلفون عن الجمعة وقد هممت أن أعمر رضا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة ما تعمدنا الاتيان بالادله هنا بيان ان نقول ان كل غريبه أديل لله تتعلق بيان تكليف الجماد بيان التكليف المنفذ من الجوع على التقل التكليف يشمل الدور والعقد ولا يجب كما سيبين الا على الطرق والعبد الذكر والانثى الخيل من العذ لا صاحب العز التكليف شرط في كل العبادات من مصنف الحقيقة كان يذكره في شروط الصلاة لكن انا ذكره هنا تقنين الاختلاف عموم دليل التكليف حديث ركع القلب عن ثلاثة والصلاة الجمعة اخطوصت بشرائق لم تشرط في وخير السلوات ولما كان الشرط تكليف شرط وجود بسائر السلوات كان يعني يكون الشراطه هنا من ذات الاولى الشرط الثاني شرط القرية الجمعة نتاج على العليم حتى لو قلن لهم سيدهم قالوا لماذا؟ قالوا لأن هناك بدل عنها وهي الغرب بخلاف دقية الصلوات لكن لو ان سيبتجن للعبيد او للعبيد ضد هذه الجمعة فلن يبتجن كلامة لهذه الفرصة بس يراعي في ذلك عدم اكلاف شيء من هذا السيء ولماذا لم على العبيد؟ قالوا لأن منافع العب من ملوكة للسيء إلا فيما فيه استثناء وهو أداء الصلوات من خمسة من فرده لأن القرور للجماعة انتظار الامام والقوم القوم يعطل كثير من مصالح السيد هنا العبد لا يجب عليه الحج ولا يجب عليه الجهاد هذا المعنى هو التعطيل موجود في, في استعانة الجماعة انتظار الامام و سماع الخطر و اداء الصلاة يعني ينشأ عنه تعطيل لمصالح السيد الشرط الثالث شرط الوجوب الجمعة على تجمع على المرقد حتى ولو توافرت فيها شروط الشراء ومسالة تكلون من الأعذار تخدم تكتب السقوط عن المرأة أن المرأة منشاغلها بخدمة الزوج كما أنها منوعة من الفروج إلى محاكل الرجال لأن الفروج سبب للفتن وعلى الرغم من الشراط الشروط هذه إلا أن كل من لم تتوفر فيه يعني بشترك شروط كالفرية والذكرة ونحاها لو حضر الجمعة وصلها زادت الجمعة ولا بأس في ذلك كما يحصل في رأسي ؟ هذا الشرط وناداه نفي بدون عن حضضها عينا وتقياً وإنما تزيل حال منهم بدلا عن الجد. الدليل الوارد السنة في جمع الجمعة على من تفرط في تلك الشروط هو حديث سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه والحديث ورد فيه استثناء حالات لا تجبر عليها الجد. أولى عن جابر فأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو مسافر أو المرأة أو صبي أو مملوك، من استغنى بله أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حني الحديث مر عند الأبراني في الأوسط وعند الضارة قمير السنن وعند البهقي في شعب الإيمان. من السيطان من الرواية سينا جاء ابن عبدالله الشرط الرابع أن يخلو الإنسان من الأعذار هي الأعذار التي تؤمنها والتخلف عن الجمعة والأعذار كثيرة قد تصل إلى عشرة أعذار وقد تصل إلى عجلين الأعذار يستنعها من المدات وسيأتي لها كلام المستقيم شاء الله تعالى في نهاية الكلام عن الصلاة الجمعة الشرط الخامس شرط الاستيطان يعني الجمعة لا تجد إلا على الشخص المتوقف في البلد اللي يتقن فيه المعنى أنها لا تلزم من ليس مستوطنة تلزم أهد البلد صنع ولو كان في قرية بعيدة من أطراف البلد لا تقن فيها الجمعة فإن عليه أن يذهب إلى جمعة في هذا البلد اللي كانت طريقا يعني إنسان في قرية أو كما يقولون مخلة أو عزبة أو كما يسمونها في بعض البلاد يعني أطرافه صناته ليس فيها نزج أو لا تقن فيها الجمعة يخرج, يخرج لأداء أطراف الجمعة في المسجد في المسجد في القرية قريبة منه على قدر ثلاثة أميات وتبتدأ من المنار الذي في طرف البلد مما يليه مجازة عدل المنار وإلا فالعبرة من المسجد العدل يحتسبها من المسجد العدل في الدليل على عبوب على ذلك أنه على اليوم الجمعة عبوب الاية جنوب يوم الصلاة من يوم الجمعة فالآية فيه أن سماع النداء يستلزم أو يستلزم إجابة لصلاة الجمعة حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيل عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الجمعة على كل من سمع النجاء أن كل من سمع النجاء يلبي ويذب الصلاة الجمعة وحديث أبي بغيرة الوارد في صلاة الجماعة عن أنه وجاء رجل أعمى وقال يا رسول الله أنه ليس لي قائم يقودني إلى النزل فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرقص له وصلي في بيته ورقص له فلما أولى دعاود لقال هل تسمعوا نجاء الصلاة؟ قال نعم قال فأجيب ماذا مسأله أن أبناءنا الطلاب تتعلق بهؤلاء أو بأصحاب الأعضاء لو الإنسان يزال عذر قبل قضاء صلاة الجمعة يعني زال العذر اللي يمنعه من صلاة الجمعة زال قبل قضائيه لن تقنوا عيناء قال المصنف رحمه الله كأن أدرك المسافر المداء قبله أو صلى الضمرة ثم قدمه أو بلغا أو ذال عذره لا للإقامة إلا تلعى واحد المصنف يشد في رجوع الجمعة للنائم بالفرص فقط يقول من سافر من بلل الجمعة وهو من اهل الجمعة او مستوطن دار وعد ركع المجار قبل ان يجاوز فرصخا او مصرف فرصخ وكان انجلت منها ركعة الرجع ينزمه في ناجي الارضوط <تصفيق> ذكر من حمل المساكل على من انشع السفر من بلد او هو الذي يستفاده من النقل يستفاده من النقل في المزهر اما من اقام ببلدي اقامة تقطع ضمن السفر فما خرج عنها وسمع نداء قبل ان يجاوز الفرصة فلا يطلق البرج. اثنين المسافر لو صلى الظهر قبل الصلاة يعني قبل ان يقدم البلد صلى الظهر وقدم البلد وارد إثنين البلد لم يصلي الجمعة وردم يعني ما زالت الجمعة لسه لم تانقض عليه ان يصلي الجمعة. ثلاثة بلع الصبي قبل الصلاة. الصبي صلى الظهر على اعتبار مثلا صلى نافلة من الحديث يمور أولوات النصرات اللي سابع وضربهم عليه عن عشر ثم بلغ قبل صلاة الجمعة فيجب عليه حينئذ في نائزا أن يودي صلاة الجمعة لأن صلى الظهر اللي صلىه واعتبر نافلة بعد بلوغه خوطة وزعات الجمعة كذلك لو صلى الجمعة قبل البلوغ بما كان بما ثم بلغ أو وجد جمعة الحفرة لذي ناهم أنسوا فإن فأتكت الجمعة وعادة هؤلاء وهي مسألة يعني أبناءنا اقول الله فيها نعمل لحق العمين لك مثلا صبي صلى وبرك في البيت مثلا أو صلى في جمعة قريبة من بيته ثم خرج ببعض الأعراضي وهو في الطريق احتلم ايه وهو في الطريق بلع لنبط الشارب او نزول منين او كذا او كذا او, أو صلى ونام برهات القصيرة ناقمة عجل المساء مختلف. لقد بلغ لم يبلغ الجمعة ذلك لسه قائما لم تقل يلزم الاستسال والمسعى يا ذي الصلاة في الجمعة أن يطهين الذوق أو مجرد ذوق ذوق الصلاة الجميل لو كان الغص الغجر معزول يعني الإنسان عنده غجر من الأعذار من لا تسيس سباق. والتقين والمطر والعجز والخوف من العليم او نحن ذلك هذا العزر من من الزاكر الجمعة فصل الله مع ظهره ظلم منه ان الوجر لن يقضي الا بعد الجمعة فقدر له ان الوجر ذلك فقدر له جوال والعزر تعليم ان يزنر ورسول الجمعة على الناس لان الجمعة تجب عليه لان هنا العقلة اسفرت على انه من اين الجمعة كيف نتصور هذه المسألة قالوا مثلا شخص عليه يومي بصفر ويعلم من حال معاملتي انه قد يضرره للسي وقد يضرره لو خرق بصلاة الجمعة هو هنا عذر من الاعذار انه هو التخلف عن صلاة الجمعة صلى الضوء في بيتي رمنا ان المسألة نزالت مستمرة ولما صلى من الصلاة اتى شخص بمال وقال لن يقضي بهذا اليوم يذهب على صلاة الجمعة ان عذر ذلك وهو يصلي الضغر او بعد ان صلى الضغر اتاه تليفون او اتصال من صاحب البيل بينه وسامف البيل او اتاه عفو كان ينتظر من سلطان جائر او من مقرمة او من صاحب يمن عليه مثلا يعني اتصان عليه يمن او عليك تاق ويخشع خرج بصلاة الجمعة ان ينال منه فصلى الضغر هناك كثب اليكي بعد ان صلى الضغر جاءه خبر او جاءه اتصال ان عُفي عنك او زالت مظلمتك ففي هذه الحالة يزد عليه ان يزهر صلاة الجمعة هنا في نسألة اسمها صلاة الجمعة بالتبعية لما كان الاسطيطان شرطا من شروط الجمعة تتلم مصنف عن أشخاص تلزم الجمعة بالتبعية لغيرهم لا بحسب وجوده عليهم فقال ان الجمعة تجد التوقف لا بالاقامة لبلدين يقطعوا رقم السفر الا تبعا لأهل البلد يعني انسان لا يعد من الاثناشر مثلا ولكن موجود نعم في هذه الحالة تجب عليه الجمعة لتبعية من الاثناشر يقول مثلا من النوى اقامت اربعة ايام تحت ترمي المستدرين لا تجب عليه الجمعة الا بطرق التبعين وفايدة بذلك انه اذا كان لا يتم من عدد الا دين ولا يعتبر ولا تقام الجمعة وانا انانته مئة من نجاية ويقول ان المرابطين في موضع لمدة ستة اشفر مثلا اه أكثر إذا كان زالة الموضوع يجميعون واجبت على غنال المرابطين الجمعة أن إذا لم يبلغ أمز زالة الموضوع العدد عدد المشترك في مجتمع الجمعة إلا لمنعهم من المرابطين فلا يتجب الجمعة عليهم يعني مجموع من المرابطين في مكان أصحاب هذا المكان في يبلغوا عدد الجمعة ي Geezum solidarity معهم كبه لكن أصحاب هذا المكان لا يتمل عددهم الجمعة إلا بعدد المرابطين هنا تسقط الزمعه عن الجميع هنا الكلام يقول ويستطرد بين الكلام الى مسألة من يحضر الضوء عن دول اعظام قسمان قسم اذا حضرها تنزمن الجمعه وقسم اذا حضرها لم تنزمن الجمعه ولما تزيء على الضوء يقول بعضهم ان يحضر الجمعات من دي عليه عليهم ان يطل معهم تدري وَمَا عَلَى أُنْكَ وَلَا أَنِّي السَّفَةِ وَلَعَبْلِكِ إِلُّنَا وَإِنَّا حَبْلِكِ وبذلك أبنائنا قلاتنا قلاتنا قلاتنا من الكلام عن شروط الجمعة شروط الصحة وشروط الوجود ونشرع إن شاء الله تعالى في الدرس التالي عن الكلام عن بقية أحكام الجمعة كالمندوذات وغيرها وافتقه الله تعالى لما يحبه ويرضاه